مِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّمُوهَا كَقُدِيرَا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا غَزَالًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلَا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِي يَابُوسَ بِسُندُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15.